سبحانه وتعالى وهذه القاعدة حقيقة أكثر من بينها وتكلم عنها واعتنى بها شيخاء الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد يعني ذكراها في عدد من المواطن وبين الشواهد الشرعية لها ننتقل الى القاعده الرابعة وهي قاعدة إنما البيع عن تراض إنما البيع عن تراض صاغها شيخ الإسلام التميمي رحمه الله بقوله الأصل في العقود رضا الطرفين الأصل في العقود رضا الطرفين وهذه القاعدة تدل على أعظم شروط صحة البيع وهو التراضي بين الطرفين لماذا نقول إن التراضي بين الطرفين أعظم شروط صحة البيع لأن النصوص نصت عليه بل جاء في بعضها الحصر وهذا يدل على عظم هذا الشرط فلا بد في عقد البيع من تراضي الطرفين الا ما استثني مما سنشير اليه ان شاء الله والرضا يؤثر في عقد البيع من جهتين من جهة عقادي البيع فينعقد البيع على ما تراضيا عليه ينعقد البيع على ما تراضيا عليه فلا يجوز لأحدهما أن يخدع الآخر فالعقد إنما ينعقد على موقع عليه الرضا وهنا أنبه إلى قاعده شريفة جدا في هذا الباب وهو أن الحكم في المعاملات بين طرفين على الظاهر ولا ينفع الإنسان أن يوري فيها أصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فإذا كانت المعاملة بين طرفين فورى واحد بمعنى يقصده في قلبه ويذكر لفظا يوهم الآخر خلافه فإن هذا لا ينفع وأعطيكم مثالا للمعاملة غير في غير البيع إنسان ادعى أن أرضا له وأنه ورثها من أبيه وأنه ورثها من أبيه وخاصمه آخر قال الأرض لنا والأرض عندنا هذه أرضنا ادعى أنها أرض قيل للمدعيهات البينه قال ما عندي بينة قيل للمدعى عليه احلف ان هذه الارض لك وانك ورثتها من ابيك فلبس حذاء قد ورثه من ابي وقال والله انما تحت قدمي ملك لي ورثته من ابي السامع يظن يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء عز الله السامع هذا لا ينفعه بشيء هو حلف على الأرض ففي البيوع لا ينفع أحد الطرفين أن يذكر كلاما يوهم المشتري أو الطرف الثاني معنى غير المعنى الذي يريده، هذا ينبغي أن يتنبه له. لا بد من الصدق والبيان، فالبيع ينعقد على ما تراضي عليه في الظاهر، والجهة الثانية من جهة ما يترتب على العقد وأثار العقد. فما تراضي عليه من الآثار يرتب على العقد ما لم يمنع منه الشارع فإذا يعني تراضي على تأخير القبض قال مثلا أبيعك بيتي بمئة ألف بشرط أن أسكنه شهرا اسلمك البيت بعد شهر وقال قبلت يترتب على هذا أنه لا يلزم البائع أن يسلمه البيت إلا بعد شهر لأن هذا هو الذي تراضيا عليه إذن اثر الرضا يظهر في ما ينعقد عليه العقد ينعقد على ما تراضيا عليه على هذه السيارة على هذا الأرض على, على هذه الأرض على هذا البيت ويظهر أيضا في الآثار المترتبه. على العقد فتترتب بحسب ما تراضيا عليه بشرط ان لا يتراضيا على محرم فان تراضيا على محرم فلا عبره برضاهما لان العبره للشرع لو تراضيا على بيع الذهب بالذهب متفاضلا قال انا راضي وهو راضي والبيع يقع عن الرضا نقول لا هذا محرم وقد ترضيتما على محرم فلا يجوز او مثلا يتراضيان على شراء سيارة لم يملكها البائع وقلنا قد وقع الرضا نقول لا هذا الرضا وقع على محرم فلا يزال الشرط الثاني أن لا يكون التراضي منافيا لمقصود العقد انتبهوا لهذا المعنى مقصود العقد يعني المقصود الأعظم من العقد أو ما يسميه علماء المقاصد المقاصد الأصلية للعقد فإذا كان التراضي على ما ينافي مقصود العقد فلا يسر مثال ذلك قال ابيعك البيت بشرط الا تتصرف فيه أبيعك البيت بشرط الا تتصرف فيه وقال قبلت من اعظم مقاصد البيع ان يتصرف الانسان في السلعه يبيع يهب يهدي يؤجر فهذا منافي لمقصود العقد فاذا تراضي على ما ينافي مقصود العقد فان هذا لا يصح من الصور التي يذكرها الفقهاء وهذا من باب التقريب وان لم تكن في البيوع يقولون لو زوجه بشرط أن لا يجامعها قالوا زوجك ابنة بشرط أن لا تجامعها هذا يجعل النكاح كأنه لم يكن فهذا ينافي مقصود العقد فالتراضي على ما ينافي مقصود العقد ممنوع شرعا الشرق الثالث الا يوجد سبب شرعي لإلغاء الرضا فإذا وجد سبب شرعي لإلغاء الرضا لا نلتفت إلى الرضا إنسان عليه ديون ومماطل لا يسدد الناس وعنده أراضي فأجبره السلطان أو القاضي على بيع بعض ما يملك لتسديد ديونه أو باعها عليه فهنا البيع صحيح عند الجمهور وهو الصحيح لماذا لأنه وجد سبب شرعي هنا لإهدار الرضا توفية لحقوق الناس توفية لحقوق الناس كذلك لو امتنع التاجر عن بيع سلعة يحتاجها الناس فباعها السلطان عليه اخرجها السلطان من مخازنه باعها هو غير راضي بالبيع لكن هنا وجد سبب شرعي لاهدار رضاه لانه محتكر ولا يحتكر الا خاطئ فللسلطان ان يبيع عليه ولا يلتفت الى وقد دل على هذه القاعدة أدلة منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل واستثنى من ذلك التجاره بشرط ان تكون عن تراض فدل ذلك على ان التجاره لا بد فيها من تراض ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض رواه ابن ماجه وابن حبان واختلف في إسناده وحقق الشيخ الألباني رحم الله الجميع أن الحديث صحيح أن الحديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر البيع في التراضي لأن إنما أداة حصر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع في التراضي فدل ذلك على أنه لابد من الرضا كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره واختلف في اسناده واسناد الإمام يحدث في المسند فيه ضعف الا ان له شواهد فالذي يظهر والله اعلم انه حسن فدل الحديث على انه لا يحل اكل مال امرئ مسلم الا برضاه كيف يعرف الرضا كيف نعرف أنه رضي يعرف أنه رضي باللفظ الصريح باللفظ الصريح وكذلك بالسكوت في مقام الحاجة إلى البيان لأن السكوت في مقام الحاجة إلى البيان بيان أعطيكم مثالا أحدكم أخذ سيارتي وذهب بها إلى السوق وباعها فضولي هذا بيع الفضولي ما قال لي ولا وكلته اخذ سيارتي ذهب الى السوق جاء شخص دفع مبلغا طيبا فباعها له ثم جاءني بالثمن وقال يا فلان انا وجدت فرصه وبعت السياره وهذا الثمن أخذت الثمن وسكت. هذا يدل على الرضا لأن لو لم أكن راض لأبيت ولا ما سكت ومن هذا حديث عروة بن أبي الجعد البارقي حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاكا يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاه بدينار فذهب عروه رضي الله عنه الى السوق فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار هنا الحظوا يا اخوه النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروه رضي الله عنه في ان يشتري شاتا واحده فذهب واشترى شاته وباع الشاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وكله بان يبيع الشاة باع شاتا المالك من النبي صلى الله عليه وسلم فباع شاتا بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في بيعه فدل هذا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بالباء وانضاء النبي صلى الله عليه وسلم لي الباء اذا يدل على الرضا التصريح ويدل على الرضا السكوت او ما يقوله الفقهاء دلاله الحال ان حال الانسان تدل على الرضا ويدل على الرضا العرف العرف مما يدل على الرضا مثلا اذا وضعت فاكهة في المجلس وضعت فاكهة في المجلس في العرف انها توضع للضياء للضيوف ويأكل منها الضيوف اذا وضعت هذه الفاكهة في المجلس هذا يدل على الاذن في الاكل منها ما يحتاج الضيف ان يقول عن اذنك او ينتظر الاذن الا اذا جرت عاده وعرف بهذا ان الضيف لا ياكل الا اذا قيل له كل فيعرف الرضا بهذا ما هي اركان الرضا أركان الرضا كما يقول الفقهاء العلم والاختيار العلم والاختيار الرضا فرع العلم فمن لا يعلم لا يقال انه رضي رجل اعجمي رجل اعجمي لا يعرف العربية جاء ومعه سلعة فقابله رجل عربي وقال أشتري منك هذه السلعة بمئة بألف وهذا ما يدري ما يقول وهز رأسه كأنه طيب هذا ما رضي لانه ما علم الرضا فرع العلم فلا بد من العلم بالبيع حتى نقول انه حصل الرضا والركن الثاني الاختيار بأن يكون الإنسان مختارا الفقهة يقولون الإكراه يسقط الرضا الإكراه يسقط الرضا إنسان عنده سيارة طيبة جاء شخص قال بيعني سيارة قال لا والله سيارتي ما أبيعها قال بيعني سيارة قال سيارتي ما ابيعها ولو دفعت ما دفعت قال طيب ذهب الى البيت وجاء بمسدس وضع على رأسه قال بيعني سيارة 300 قال بعت هنا عند جمهور اهل العلم لا ينعقد البيع لانه لا رضا حتى لو اظهر القبول فهنا ينعدم الرضا طبعا فهمتم مما تقدم أن الإكراه بحق يسقط الرضا بمعنى لا نعتبر الرضا هناك إكراه الحاكم أو القاضي من عليه الديون على بيع بعض ماله لا نقول إنه مبطل للعقد لان هذا يسقط اعتبار الرضا طيب هناك مساله يذكرها الفقهاء في باب البيوع وهي إذا أكره الإنسان على شيء فاحتاج لبيع, مالي لبيع بعض ماله من أجل ذلك الإكراه انتبهوا هنا الإكراه ليس على البيع الإكراه على شيء آخر لكنه باع من أجل ذلك الاكراه فهل هذا يبطل الرضا يعني جاء ظالم وقال لرجل تأتيني بمئة ألف ريال اليوم أو أقتلك المسكين ما عنده مئة ألف فذهب فباع بعض ملكه من أجل أن يحصل هذه المئة ألف فهل يجوز للمسلم الذي علم بحاله أن يشتري منه؟ لن يعلم الآن أنه لولا هذا الإكراه باع أو لا يجوز انظروا يا دقة الفقهاء قال الفقهاء إذا علم المسلم أنه إذا لم يشتري البيت منه أو السلعة منه إن دفع الإكراه فأنه لا يجوز له أن يشتريها إذا علم بدلاله ما أنه إذا اشترى السلعة منه أي إذا لم يشتري السلعة منه يندفع الإكرار لم يفعل ذلك ما هدد به فإنه لا يجوز له أن يشتري السلعة منه أما إذا لم يعلم ذلك فقال كثير من أهل العلم يكره له أن يشتريه ويصح لماذا يكره؟ قالوا لأن المسلم يستحب له أن يعين أخاه على دفع هذا الإكره بدون أن يحوجه إلى بيع ماله ما دام أن عندك المبلغ فيستحب لك أن تعطيه لأخيك قرضا أو نحو ذلك لتدفع عنه الإكره فيكون البيع إذاك مكروها لأنه يقع موقع المستحب لكن العقد صحيح لكن العقد صحيح هذه المسألة متعلقة بمسألة الرضا. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأننا نستاذن الشيخ يوسف الليلة أن ما نجلس بعد العشاء فلعلنا نجيب عن الأسئلة إلى وقت الإقامة إن شاء الله ونعود إلى القواعد غدا بحول الله وقوته والله أعلم الشركات المختلطة ما دام أن السؤال أراد التفصيل بعض الفقهاء المعاصرين الذين يفتون في المعاملات يرون أن الشركات المختلطة هي التي يكون بعض عملها مباحا وبعض عملها محرما وهذا في رايي والله أعلم مرجوح. فإن مثل هذه الشركات من الشركات المحرمه أما الشركات المختلطة فهي التي يكون عملها مباحا كله ويكون نظامها مباحا ليس في حرام ولكن يقع الغلط في التنفيذ في الإدارة فتأتي الإدارة فتقترض بالربا. الإنسان اشترى الأسهم على العمل والنظام فجاءت الإدارة واشترت أو اقترضت بالربا. فهنا في هذه الحالة نقول هذه الشركة تصبح مختلطة الأحسن البعد عنها ومن اشترى فيها يبيع ويتخلص منها وأن لا يدخل فيها، لكن هل لو اشترى يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما في مثل هذه الشركات. نعم. كل لاحظ اولا أننا نتكلم بارك الله فيك على أنك تكون شريكا في الشركة بالأسهم أما الذي تتكلم عنه فهو أن تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام في جانب الحلال مثل مثلا الآن شركات الاتصالات في كثير من البلدان لا تخلو من حرام لكن أنت لا تتعامل معها في الحرام تتعامل معها في الاتصالات هذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك اليهود في بيوعهم الربوية ولم يشتري منهم بالربا لكن تعامل معهم فاشترى منهم, منهم صلى الله عليه وسلم ما هو مباح بفعل مباح فلا تخلط يا أخي بين أن تشارك الشركة التي فيها حلال وحرام بشراء الأسهم وبين أن تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام فيما هو حلال فسؤالك بارك الله فيك يتع... يعني يتعلق بالثاني وكلامنا في الأسهم يتعلق بالأول وهو مشاركة هذه الشركات وأن يكون الإنسان شريكا فيها نعم الفرق الجوهري بين في بالمقاصد نعم كلاهما متعلقتان بالمقاصد وما في القلوب والمرادات ولكن قاعده هل العبره في العقود بالالفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني متعلقة بالصيغ التي تنعقد بها العقود وقاعدة القصود مؤثرة في العقود متعلقة بأثر القصد في العقد ليس بمسألة الصيغة والانعقاد وإنما أثر قصد الإنسان في العقد فالاولى متعلقة بالانعقاد والصيغة هل ينعقد على ما قصده الإنسان أو ينعقد على اللفظ والثانية متعلقة بأثر القصد القلبي في العقود نعم يقول سجد الله ما حرم تأجير الاسم التجاري لأن تكون عندي مؤسسة ويأكين البعض يشتغل تحت مسمى التجاري مقابل حجرة شهرية هذا من باب بيع المنفعة وقد قلنا إن الصحيح من أخوال العلم أنه يجوز بيع المنفعة ولكن يشترط لهذا شروط الشرط الأول أن لا يكون ذلك مخالفا لنظام ولي الأمر في البلد فإن أنظمة ولي الأمر المنظمة لمعاملات الناس يجب فيها السمع والطاعه ولا تجوز مخالفتها فإذا كان نظام الدولة يمنع من أن تعطي الاسم التجاري لمن يعمل به فلا يجوز لك ذلك سواء كان ذلك لمواطن أو مقيم وإذا كان نظام الدولة يجيز ذلك مثلا للمواطن ويمنع ذلك للمقيم فيجوز للمواطن ويحرم أن تفعل ذلك للمقيم يعني أن لا يكون ذلك مخالفا لنظام البلد الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك غش للمسلمين بمعنى أن لا تكون العلامة التجارية لك موثوقا بها فتعطيها لمن لا يوثق بما يأتي به عندك علامة تجارية لسلعة فتبيع حق الانتفاع بها لشخص يضعها على سلعة مشابهة ولكنها أقل جودة فهذا فيه غش للمسلمين ولا يجوز. فإذا سلمت من هذه وهذه فالصحيح جوازها نعم يقول بارك الله فيكم ذكرتم أن البيع مبادله مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمال من ثم قلتم المهم, المهم أن يكون طرفا مال والطرف الآخر منفعة السؤال إن كان هناك طرف منفعة والآخر أيضا منفعة هل يسمى بيعا؟ نعم نعم يعني المقصود أن يكون أحد الطرفين مالا وأحد الطرفين منفعة أو أحد الطرفين مالا وأحد الطرفين منفعة مالا أو أحد الطرفين منفعة وأحد الطرفين منفعة ولولا ضيق الوقت لبيّنت لكم أنها تسع صور لكن نحن نريد ان يعني نغتنم الوقت في سرد القواعد نعم نقول بارك الله فيكم مستحب ماكينه السراب الالي في دوله اخرى حيث انه يتم فصل رسوم السحب السحب بالمكينه اذا كانت البطاقه العاديه فهذا السحب واحد يعني القيمه واحده مهما سحبت من مبلغ فما يؤخذ منك واحد وهو اجره لأنها معاملة فضائية يعني ليست مثل المعاملة في البلد المعاملة في دولة أخرى تفرض عليها رسوم أعلى لأن فيها اتصالات وفيها كذا فهذا لا باس به أما إذا كان السحب منسوبا إلى المبلغ انسحبت سحبت ألف عشرة إن سحبت عشرة آلاف فهي مثلا ثلاثون فهذا لا يجوز لأنه إذاك لا يكون ذلك أجرة العمل وإنما يكون مقابل المال وهذا لكن المعمول به في البطاقات العادية أن هذه أجرة السحب لأن الأجرة في خارج البلد تختلف عن الأجرة في داخل البلد من أجل اختلاف الاتصالات والتكلفة الفضائية فهذا لا بأس به قل هل يجوز لشخص ان ياكل بعلمه على كفالته ثم ينشرهم في بلاد في مهن مختلفه لا يعملون على المقابل نسبه من المال شهيه على راتبه يؤديها لهذا الكثيرين اولا نقول ان هذا الامر اول ما ينبغي ان ينظر اليه هل نظام الدوله يسمح بهذا او يمنع من هذا فإن كان نظام الدولة يمنع من هذا فلا يجوز لمن أخذ التأشيرات أن يستعملها في غير شرطها ولا يجوز أن يعمل الإنسان إلا وفق النظام فإن كان نظام الدولة يجيز فلا يخلو الأمر من حاله الحال الأولى أن يكون لهذا المال مقابل وهو الضمان لو حصل شيء يترتب عليه هو الضمان وهذا فيما ظهر لي والله أعلم أنه يجوز إذا كان نظام الدولة لا يمنع من ذلك ما لم يكن فيه ظلم من بعض الناس يعني يظلم العمال ظلما بينا فيطلب منه ما لا يستطيع أن يحصله في يومه هذا لا يجوز والضرر مرفوع فإذا كان له مقابل وهو ما يخرجه عند الدولة من يعني تسريح وأنه المسؤول أمام الدولة لو حصل شيء فيظهر لي والله أعلم الجواز ما لم يكن فيه ظلم أما إذا لم يكن له مقابل فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز كل الإنسان فقط يعيش على أكتاب هؤلاء المساكين بدون أن يتحمل شيئا هم يكدون ويعطونهم يعطونه جزءا مما يحصلون فهذا لا يجوز وهو من الظلم الممنوع شرعا نعم طول مرة فيكم هل يصح الخلوب إذا كان البائع غير مؤسس مؤسس للمنفعة كأن يأخذ المحلات أثناء الإشاء ثم يطلب القلوب لبجرد الصرار من على كل حال إذا ملك الإنسان منفعتها وكانت لها منفعة يرغب فيها الناس فأخذ مقابل هذه المنفعة فالصحيح أنه يجوز يقول احسن الله عليك خير في فسخ العقل من طرف واحد في الشراكه و ضرر معلوم وليس ماديا هل هذا يحق لا الفسخ نفسه فيه ضرر لكن مقصود الضرر المتعدي الضرر المتعدي فاذا كان يترتب عليه ضرر متعدي فانه لا يجوز فسخ الشركه حتى يندفع هذا الضرر حتى يندفع هذا الضرر نعم هذا الجمعية التي تقع بين الموظفين أو غير الموظفين بحيث يجمع أفراد مالا معينا يصرف لكل واحد في زمن معين فأحدهم يأخذ في شهر والثاني يأخذ في شهر آخر او نحو ذلك اختلفت انبار العلماء فيها فمن اهل العلم من قال انها حرام لانها من باب قرض جر نفعاء واكثر اهل العلم يقولون انها جائزة لانها تعاون على البر والتقوى وكل واحد منهم يقصد الرفق بصاحبه ولا يقصد منها زيادة يعني كل واحد مقصوده أن يرفق بصاحبه بحيث يجمع المال فيأخذه واحد منهم في, في شهر ولو فرضنا أنها من باب القرض الذي جر نفعا فإن هذه الصورة لا تحرم لانه ها هنا يكون هناك تساوي فكل واحد ينتفع بنفس المنفعه وانما يحرم القرض الذي يجر نفعا لان فيه زياده القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ان الانسان ياخذ زياده فيكون ربا اما في مثل هذه الصوره هم عشرة كل واحد يأخذ المال ومنفعة والثاني يأخذ المال ونفس المنفعة فلا زيادة ولذلك الذي ظهر لي والله أعلم وقد درست هذه المساله طويلا أن هذه جائزة ولا حرج فيها نعم بارك الله فيكم بعض بيع تجعل هذا غير صحيح وهذا لا يجوز وهذا يجعل الثمن غير مستقر فإنه لا يدرى على ما يستقر الثمن هل يستقر على ما ذكر أو يدفع فهذا لا يجوز وإن أفت بعضهم بجوازي فإنه لا يجوز وهو في الحقيقة من صور البيعتين في بيعه هو من صور البيعتين في بيع إن سدد خلال خمس سنين فالمبلغ بكذا ان زاد على الخمس سنين فالمبلغ كذا وهذا من صور البيعتين في بيعة المحرمة فلا يجوز هذا <تضلع> يقول السائل ظهر ما يسمى بالمظاهرات السنين ببرابط، فهل فعلا يوجد هذا النوع من المظاهرات ونقطة برابطها؟ هل من أننا على خلالها؟ الله المستعان، الحمد لله، ما حقيقة المظاهرات؟ المظاهرات اجتماع. عدد من الناس في الميادين العامة للمطالبة بأمر يرونه حقا لهم، وقد أفتى أهل العلم المعتبرون بتحريمها وقد وقفت على آراء ما يزيد على أربعين عالما من العلماء المعتبرين في الفتوى ينصون على تحريم المظاهرات مطلقا وذكروا لذلك عللا فمن اهل العلم من قال ان المظاهرات فيها مشابهه للكفار لان هذا الامر ليس من عادات المسلمين ولم يعرف في الصالحين، وإنما أخذه بعض المسلمين من الكفار، فيدخل في التشبه بالكفار المحرم. ومن أهل العلم من قال إنها حرام لأنها بدعه، لأنها فعل يطلب به حق. وهذا أمر محدث فهو بدعه وقال بعض أهل العلم إنها حرام لما فيها من المفاسد والذي يظهر لي والله أعلم إن المظاهرات حرام لما فيها من المفاسد ومفاسد المظاهرات مفاسد لازمة والأمر إذا كانت مفاسده لازمة يكون حكمه ثابتا لا يتغير فالمظاهرات كلها حرام لأن المفاسد الواقعة فيها لازمة حالا ومالا فمنها ما يقع من اجتماع الغوغاء الذين لا يمكن ضبطهم ولا يمكن أن توجد مظاهرة سلمية كما يقال بل لا بد أن يقع شيء من التخريب ولا بد أن يقع شيء من الاعتداء لماذا؟ لأن المظاهرة يجتمع فيها الناس وربما تنطلق بعدد معين ثم يدخل فيها أناس ويحصل هيجان للنفوس يصعب ضبطه وما يقع فيها من منكرات في داخلها فما رأينا مظاهره إلا ويقع فيها من المنكرات ما الله به علي بل للأسف رأينا المظاهرات يجتمع فيها الفساق يغنون ويرقصون ويأتي بعض من ينتسبون إلى العلم ويقولون هذا الشباب المبارك وهذا لا شك أنه من المنكر العظيم ومنها أن فيها تجرئه النفوس على ولي الأمر فهي ذريعة إلى الخروج وما هاجت نفس فسكنت، ما هاجت نفس فسكنت، ومن ذاق طعم هذا الباب صعب عليه أن ينفطم عنه ومنها أنها مآل للفوضى ولا بد، طيب. الآن أنت خرجت في مظاهرات تطالب بحق من الحقوق جيد أخذت هذا الحق أو أصبحت الحاكم جاءوا ناس يتظاهرون ضدك يطالبون بحق لا تستطيع أن تمنعهم أنت وصلت لهذا بهذا فكيف تمنعنا من هذا فيأتي آخر و... ويصبح الناس كلما أراد أحد منهم شيئا قام بمضاعرة حتى أن السفهاء يقع أمر في بلد من البلدات في الامارات ولا في السعودية ويقومون مظاهرة في بلد آخر ثم إني أقول يا إخوة إن الأمن والسكون لا يعزلهما شيء من رزقه الله الأمن والسكون فليحمد الله والله ثم والله إن الفقر مع الأمن والسكون وأداء الدين أكرم للإنسان من غناء مع فقد الأمن يا اخوان انا اتعجب انا اتكلم الان في الامارات الامارات فيها ولله الحمد والمنه خير ونعمة والنقص حاصل في كل مكان فكيف يصدق الناس كلام يدعوهم الى تغيير هذه النعمة والإنسان اخوان انتبه قد يكون في نعمة فيملها فيطلب غيرها فلا يحصل غيرها ويفقد تلك النعمة وهذا الغالب فالإنسان عليها أن يشكر النعمة ويطلب خيرها ويطلب الزيادة منها ومن هنا فالمشروع هو شكر الله على الخير الحاصل وبذل الاسباب الشرعيه لازاله النقص ومن هنا كان النصح لولاة الامر فريضه شرعيه يقوم به العلماء الربانيون ابتغاء وجه الله لا يريدون بطوله امام الناس ولكنهم يريدون الخير للناس ولذلك يقول بعض مشايخنا نحن إذا جئنا الحاكم كنا للناس فنناصحه ونبين له فيما بيننا وبينه وإذا جئنا الناس كنا للحاكم فنأمرهم بلزوم السمع والطاعة لان هؤلاء لا ينظرون الى رضا الناس لا يريدون رضا الحاكم وبعض الناس ينعكس الامر عندهم يريدون الرضا فاذا ذهبوا الى الحاكم جزاك الله خير وما شاء الله واذا جاءوا الى المنابر يريدون رضا الناس ويزلزلون المنابر بغير وجه شرعي ما هكذا شرع انعم الله عليكم بولاة امر اسال الله عز وجل أن يرزقهم الخير ويزيدهم منه فينبغي يا إخوة أن نشكر الله على النعمة نعمة الأمن والسكون والخيرات خير عمكم وعم غيركم وبركه ولله الحمد والمنة والعاقل يا إخوة لا يهدم مصرا ليبني قصرا بل يفرح بالحاصل ويسعى للزيادة بالأساليب الشرعية تحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي تعيشونها وعلى هذا الأمن وعلى هذا السكون وعلى هذا التقارب بين القلوب وانتبهوا للأفكار المخالفة للأدلة التي تستورد وقد يكون قصد بعض أصحابها الحسد والله يا إخوة والله ناظرت بعض التكفيريين الذين يكفرون ولاه امرنا في الخليج فوجدت ان سبب تكفيرهم هو الحسد يلبسونه لباس الدين فعلينا يا اخوه ان ننتبه ونتعاون جميعا على المحافظه على امن البلد وعلى وحدة البلد وعلى الخير الذي نحن فيه والا نسمح لأحد بأن يفسد علينا أمرنا فوالله إن فسد الأمر وأن أسأل الله عز وجل أن لا يقع لبلداننا فإنه لا يقاد يصلح وما عرف أحد وما عرف أحد سعى في نزع نعمة كان فيها فعاد إليها أو إلى مثلها فسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه والتمسك بالسنة ديننا ليس مبنيا على العواطف وليس مبنيا على الرغبات وليس مبنيا على آراء فلان فلان ديننا مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا وإن سمعنا وأطعنا إن فتحت علينا البركات والخيرات من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب سأل الله عز وجل ولكم الفقه في الدين بارك الله فيكم هذا السؤال العلاقة بين الحاكم والمحكوم مستقرة، فما حكم الخوف في الفتن التي خارج البلاد وجلبها إلى البلاد؟ تعليم تحليل لها مما يسبب الإزداد ربما في الماضي. يا هو القاعدة الشرعية الفتن تجتنب ولا تجتلب الإنسان يستعيذ بالله من الفتن من شرها. ويسأل الله عز وجل أن يسلم منها وأن يسلم البلاد منها من عوفي فليحمد الله ومن ابتلي فليلزم شرع الله من ابتلي بالفتن فيلزم شرع الله في الموقف من الفتن ومن عوفي فليحمد الله ولا يسعى لأن يبتلى بها وكم من كلمه قيلت فاوقعت الفتنه في القلب وذالك يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنه المتقجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن يستشرف لها تستشرف ومن وجد ملجا أو معاذاً فليعذ به تكون فتنة المتجع فيها خير من القاعد لماذا؟ قال العلماء لأن المتجع أكثر بعدا عن الفتنة متجع لا يرى إلا قليلا ولا يسمع إلا قليلا. فهو أحسن من القاعد لأنه يرى أكثر ويسمع أكثر والقاعد أحسن من القائم لأن القاعد يسمع أقل ويرى أقل ويحتاج في الحركة إلى قيام والقائم خير من الماشي لأن الماشي يقترب من الفتنه فيوشك أن يقع ويرى أكثر ويسمع أكثر والماشي خير من الساعي لأن الساعي يسرع ومن وجد ملجا ومن يستشرف لها تستشرف إياك أن تقول أنا أنا ابتعد عن الفتن ما أمكنك فإن الإنسان قد يظن بنفسه شيئا ثم يقترب من الفتن فيقع في الشبهات ومن وجد ملجا او معاذا فليعذ به اذا وقعت الفتنه اذا وجدت ملجا او معاذا حسا او معنى الحس مكان تبتعد فيه المعنى عالم تستضيء بعلمه فليعذ به وهذا هو المنهج الشرعي أما يعافينا الله من الفتنة فنسعى في أن نأتي بها ونحللها ونقول نريد أن نبطلها لسنا بحاجة إلى هذا بل نبتعد عن الفتنة ما أمكن ومن ابتلي لازم في الفتنة شرع الله كما شرعه الله نعم وترغب في لك الناس وإصلاحهم وقد تجاوزت يعني أكاربعين من عمرها هما هي الوسيله الشرعيه لتحقيق هذا المنطقة لا شك أن الدعوة إلى الله شرف لصاحبها ومما يرجو الإنسان بره فإن كل من تدعوه, من تدعوه إلى الخير يكتب الله لك أجره وكل من يدعوه هو إلى الخير يكتب الله لك أجره إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فالدعوة إلى الله شأنها عظيم وكلما تقدم الإنسان في السن كان بحاجة إلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة أكثر فإنه يقترب من الموت أكثر وإن كان الموت يدرك الجميع وقد جاء عن ميمون بن مهران انه نظر الى جلسائه يوما فراى فيهم شيبا وشبابا فقال يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع اذا بيض قالوا الحصاد فنظر الى الشباب وقال يا معشر الشباب ان الزرع قد تدركه آفة قبل ان يستحصد لكن الانسان اذا تقدم به السن اصبح اقرب الى قبره بحكم الامر المعلوم المعتاد فينبغي ان يجتهد ولذلك ورد ان السلف اذا بلغ احدهم الأربعين طوى طوا فراشه اي استهدى في الطاعه فنصيحتي لاخواني واخواتي ان ينفع كل واحد منا نفسه بالدعوه الى الله على بصيره ان يدعو الى الخير ان يدعو الى ما في كتاب الله وما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يحيد عن ذلك قيد انمله يتمسك بهذا ويبين الخير للناس بالاسلوب الحسن والموعظه الحسنه والبيان الطيب وأنصح كل من يريد الدعوة بأن يكثر من القراءة في كتب العلماء الربانيين المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وأسد السنة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ صالح الشيخ حفظه الله وجموع العلماء المعتبرين فإن في كلامهم من الخير والأساليب الحسنة الشيء الكثير الذي ينفع الله به الداعية مع الحرص على سلامة القلب نية ونظرة إلى الناس ما كان لذلك موقع والله أعلم